بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع والعشقون من مجالس سماع كتاب بيان تلبس الجهمية في تأسيس بداعهم الكلامية لشيخ الإسلام الهتمية رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله والعلماء على تنوي اصنافهم من الفقهاء والمفسرين والمتكلمين وأرباب المقالات وإن اختلفوا في الصبيين فلتنوعهم ولهذا كان الفقهاء فيهم طريقان أحدهما أن في كونهم من أهل الكتاب قولين للشافعي, للشافعي وأحمد والطريق الثاني أنهم صنفان فمن تدين منهم بدين أهل الكتاب كان منهم وإلا فلا هذا هو المختار عندهم وأما الشرك الذي في النصارى فإنما ابتدعوه تشبها بأولئك فكان فيهم قليل من شرك أولئك قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون كالذين قالوا الملائكة أولاد الله كما يقولوها أولئك متبلسبة الصبيون فإنهم كانوا قبل النصارى قلت واما التوحيد الذي يذكر عن الفلاسفه من نفي الصفات فهو مثل تسميه المعتزله لما يقولونه توحيدا وهذا في التحقيق تعطيل مستلزم للتمثيل والاشراك وأما النصارى فهم لا يقولون إن ثم إلهين متباينين بل يقولون قولا متناقضا حيث يجعلون الثلاثة واحدة ويجعلون الواحد هو المتحد بالمسيح دون غيره مع عدم إمكان تميز واحد عن غيره وهذا الكفر دون كفر الفلسفة بكثير وتكلمت في ذلك بكلام بعد عهدي به وفساد هذا وتناقضه عظم حتى لقد قال عبد الله بن مبارك إنا لنحكي قول اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي كلام الجهنية وهذا يتبين بما نقوله وهو أن ما فسر به هؤلاء اسم الواحد من هذه التفاسير التي لا أصل لها في الكتاب والسنة وكلام السلف والأئمة باطل بلا ريب شرعا وعقلا ولغة أما في اللغة فإن أهل اللغة مطبقون على أن معنى الواحد في اللغة ليس هو الذي لا يتميز جانب منه عن جانب ولا يرى منه شيء دون شيء إذ القرآن وغيره من الكلام العربي متطابق على ما هو معلوم بالاضطرار من اللغة العربية وسائر اللغات أنهم يصفون كثيرا من المخلوقات بأنه واحد ويكون ذلك جسم إذ المخلوقات إما أجسام وإما أعراض عند من يجعلها غيرها وزائدة عليها وإذا كان أهل اللغة متفقين على تسمية الجسم الواحد واحدا امتنع أن يكون في اللغة معنى الواحد الذي لا ينقسم إذا أريد بذلك أنه ليس بجسم له لا يشار إلى شيء منه دون شيء وسيأتي بيان هذا ونذكر ما في اللغة من ذكر الواحد مع كونه منصوفا ذا مقدار بل لا يوجد في اللغة اسم واحد إلا على ذي صفة ومقدار بل لا يوجد في اللغة اسم واحد إلا على ذي صفة ومقدار كقوله تعالى خلقكم من نفس واحدة وقال ذرني ومن خلقت واحدة وقال وإن كانت واحدة فلها النصف وسئل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان وقال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء وسيأتي بسق هذا إن شاء الله وأما العقل فهذا الواحد الذي وصفوه يقول لهم فيه أكثر رقلاء وأهل الفطر السليمة إنه أمر لا يعقل ولا له وجود في الخارج وإنما هو أمر مقدر في الذهن ليس في الخارج شيء موجود لا يكون له صفات ولا قدر ولا يتميز منه شيء عن شيء بحيث يمكن أن لا يرى ولا يدرك ولا يحاط به وإن سماه مسمي جسمه وأيضا فإن التوحيد إثبات لشيء هو واحد فلا بد أن يكون له في نفسه حقيقة حذوذية حقيقة ثبوتية يختص بها ويتميز بها عما سواه حتى يصح أنه ليس كمثله شيء في تلك الأمور الثبوتية ولا مجرد عدم المثل إذا لم يفيد ثبوت أمر وجودي كان صفة للعدم فنفي المثل والشريك يقتضي ما هو على حقيقة يستحق بها واحدة ولهذا فسر ابن كلاب وغيره الواحد بأنه المنفرد عن غيره المباين له وهذا المعنى داخل في معنى الواحد في الشرع وإن لم يكن إياه ولذلك أهل الإثبات من أهل السنة والحديث يصنفون كتب التوحيد يضمنونها ثبوت الصفات التي أخبر بها الكتاب والسنة لأن تلك الصفات في كتابه تقتضي التوحيد ومعناه وأما الشرع فنقول مقصود المسلمين أن الأسماء المذكورة في القرآن والسنة وكلام المؤمنين المتفق عليه بمذه أو ذنب يعرف مسميات تلك الأسماء حتى يعطوها حقها ومن المعلوم بالاضطرار أن اسم الواحد في كلام الله لم يقصد به سلب الصفات وسلب إدراكه بالحواس ولا نفي الحد والقدر ونحو ذلك من المعاني التي ابتدعن فيها الجهبية وأتباعهم ولا يوجد نفيها في كتاب ولا سنة ولا عن صاحب ولا أئمة المسلمين قال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الذي سماه نقض عثمان بن سعيد على المرسي الجهمي العنيد في مفترى على الله في التوحيد وذكر أن بعض من كان بنواحيه ممن أظهر معارضة السنة والآثار بكلام بشر المريسي وصلنا في ذلك إلى أن قال يفتتح هذا المعارض كتابه بكلام نفسه منشئا لكلام المريسي مدلسا على الجهال بما فهم أن يحكى ويرى من قبله من الجهال ومن حواليهم من الأغمار أن مذاهب جهم والمرجيسية في التوحيد كبعض اختلاف الناس في الإيمان في القول والعمل والزيادة والنقصات واختلافهم في التشيع والقدر ونحوها كي لا ينفروا من مذاهب جهم والمرجيسية أكثر من نفورهم من كلام الشيعة والمرجئة والقدرية قال وقد أخطأ المعارض محدث السبيل وغلط غلطا كثيرا في التأويل لما أن هذه الفرق لم يكفرهم العلماء بشيء من اختلافهم والمرسي وجهم وأصحابهما لم يشك أحد, منه أحد منهم في إكفارهم سمعت محبوب بن موسى الانطاكي أنه سمع وكيعا يكفر الجهمية وكتب إلى علي بن من أن ابن المبارك يخرج الجهمية من عداد المسلمين وسمعت يحيى بن يحيى وأبا توبة وعلي بن المديني يكفرون الجهمية ومن يدعي أن القرآن مخلوق فلا يقيس فلا يقيس الكفر ببعض اختلاف هذه الفرق إلا امرؤ جهل العلم ولم يوفق فيه لفهم فادعى المعارض أن الناس قد تكلموا في الإيمان وفي التشيع والقدر ونحوه ولا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب إذ جميع خلق الله تدرك بالحواس الخمس اللمس والشم والذوق والبصر بالعين والسمع والله بزعم المعارض لا يدرك بشيء من هذه الخمس قال قلنا لهذا المعارض الذي لا يدري كيف تناقض أما قولك لا يجوز لأحد أن يتأول في التوحيد غير الصواب فقد صدقت وتفسير التوحيد عند الأمة وصوابه قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء بها مخلصا دخل الجنة وأمرت أن يقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله من قالها فقد وحد الله وكذلك روى جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد في حجته فقال لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن حاتي بن إسماعيل عن جافر بن محمد عن أبيه عن جابر فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة فمن أدخل الحواس الخمس أيها المعارض في صواب التأويل من أمة محمد ومن غيرها فأشر إليه غير ما ادعيتم فيه من الكذب على ابن عباس من رواية بشن المرسي ونضرائه ولمن تأول في التوحيد الصواب لقد تأولت أنت فيه غير الصواب اذ ادعيت أن الله لا يدرك ولن يدرك بشيء من هذه الحواس الخمس اذ هو في دعواك لا شيء والله مكذب من ادعى هذه الدعوه في كتابه إذ يقول عز وجل وكلم الله موسى تكليمه ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكين وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة فأخبر في كتابه أن موسى أدرك منه الكلام بسمعه وهو أحد الحواس عندك وعندنا ويدرك في الآخرات بالنظر إليه بالعين وهي الحاسة الثانية كما قالت على وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون الشمس والقمر جهرا لا تضارون في رؤيته وروا عنه عدي بن حاتم الطائي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان فذاك الناطق من قول الله وهذا الصحيح المشهور من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأي حواس بأبيان من هذا فلذلك قلنا إن المعارض قد تأول فيه غير الصواب وروى أبو عبد الرحمن السلمي فيما صنفه في ذنب الكلام ما ذكره أيضا من طريق شيخ الإسلام أبو العباس إسماعيل الهروي أبو إسماعيل الهروي في تصنيفه المشهور في ذلك قال أبو عبد الرحمن سمعت أبا نصر احمد بن حامد السجزي يقول سمعت أبي يقول قلت لأبي العباس بن سريج ما التوحيد قال توحيد أهل العلم وجماعة المسلمين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوحيد آل الباطل الخوض في الأعراض والأجسام وإنما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار ذلك وهذا النفي الذي يذكره النفات ويفسرون به اسم الله الواحد وغير ذلك هو عند أهل السنة والجماعة مستلزم لعدمه مناف لما وصف به نفسه في كتابه من أنه الأحد الصمد، وأنه العلي العظيم وأنه الكبير المتعال وأنه استوى على العرش وأنه يصعد إليه ويعرج إليه ويوقف عليه وأنه يرى في الآخرة كما ترى الشمس والقمر وأنه يكلم عباده وأنه السميع البصير وقوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه إذ هو لا يكون له قدر في نفسه وإنما قدره عندهم في القلوب وكذلك لا يكون له في نفسه عظمة وإنما عظمته في النفوس وذلك يظهر بالكلام على حجته وذلك من وجوه أحدها أنه قال الجسم أقل أن يكون مركبا من جوهرين وذلك ينافي الوحدة وقوله أحد مبالغة في الوحدانية فكان قوله أحد منافيا الجسمية يقال هذا يقتضي أن شيئا مما يقال له جسم لا يوصف بالوحدة حيث قلت إن الجسم مركب وذلك ينافي الوحدة ومعلوم أن هذا خلاف ما في الكتاب والسنة وخلاف لغة العرب قال الله تعالى يا أيها الناس ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ومعلوم أن النفس الواحدة ومعلوم أن النفس الواحدة التي خلق منها زوجها هو آدم وحواء خلقت من ضلع آدم القصيراء من جسده خلقت لم تخلق من روحه حتى يقول القائل والوحدة هي باعتبال النفس التي لا تركيب فيها وإذا كانت حواء خلقت من جسد آدم وجسد آدم جسد من الأجسام وقد سماه الله نفس واحده علم أن الجسم قد يوصف بالوحدة وأبلغ من ذلك ما الإمام الامام احمد وغيره من قوله ذرني ومن خلقت وحيدا فان الوحيد مبالغه في الواحد فاذا وصف البشر الواحد بانه وحيد فوصفه بانه واحد اولى ومع هذا فهو جسم من الاجسام وقال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها نصف ووصف المرأة بأنها واحدة وهذا جسم موصوف بالوحدة حيث لم يكن لها نظير في كونه بنت لهذا الميت وقال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجروا حتى يسمع كلام الله وقال تعالى ودخل معه أستجن فتيان قال أحدهم وإني اراني أعصر خمرا الآيات وقال تعالى قالوا يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه والفرد والوتر من جنس لفظ واحد وقد قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره وقال تعالى ونرثه ما يقول وياتينا فردا وقال تعالى فجاءت احدهما تمشي على استحياء الى قوله قالت احدهما يا ابد الساجر وقال تعالى بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذا وقال تعالى يحب أحدكم أن يقول لحم أخيه ميت وقال تعالى واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهم جنتين من أعناف وقال وآتيتم إحداه النقنطارا وقال تعالى أعوذ أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعلاب وقال تعالى وإذا بشر أحدهم بالأنثى في موضعين وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل يصلي الرجل في الثوب الواحد فقال أولي كلكم ثوبان وفي الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم أنه لها أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء بل في الصحيح من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي أن أحدكم في ثوب واحد وليس على عاتقه منه شيء وفي الصحيح عن عمر بن أبي سلم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به وفي حديث متلاعينين لديه في الصحيح عن نبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما من تائب وفي الصحيح عن سليمان بن صورة دين قال استبر رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فجعل أحدهما تحمر عينه وتنتفخ أداده فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفي حديث إبراهيم اللهم أنت واحد في السماء اللهم أنت واحد في السماء وأنا واحد في الأرض وفي الصحيحين عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمه وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احدكم اذا قام الى الصلاه فانما ربه. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا استيقظ احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الانياء حتى يغسلها ثلاثه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو ان احدهم اذا اتى اهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره الشيطان وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وهو في البخاري من حديث أبي برزة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصبح يقول أصحابه أرأى أحد منكم الليلة رؤيا وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال وكلما غزونا غزوة خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيسي وفي الصحيحين على أبي رواه وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تنخم أحدكم فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى وفي لفظ البخاري إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه وفي لفظ مسلم ما بال أحدك أحدكم يقوم استقبل ربه فيتنقع أمامه أي يحب أن يستقبل فيتنقع في وجهه فإذا تنخم أحدكم الحديث وفي الصحيحين عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ياتي الشيطان وأحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعد بالله ولينتهي وفي صحيح البخاري عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن إذا هم أحدكم بالأمر وفي الصحيحين عن أبي ريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل وفيهما أنه قال لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه وفي رواية لأن يأخذ أحدكم وفي الصحيحين قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه وفي الصحيحين أيضا أنه قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه وفيه ما عن النبي صلى الله عليه وسلم وما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه فإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه وبالصحيح من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعدى أحدكم الغائضه فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها وبالصحيح أنه قال إذا أو احدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بصنيفات إزاره الحديث وفيهما إذا قاتل أحدكم فليتقي الوجه وفيهما لا, لا يقول لا يقول أحدكم مسق ربك وضئ ربك وفيهما أنه قال بئس أحدكم أن يقول نسي أن يقول نسيت وآية كيت وكيت بل هو نسي وفيهما لا يمشي أحدكم في نعل واحد وفيهما إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله وفيه وفيهما أنه قال مطل غني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع وفيه وفيهما أنه قال إذا استأذن أحدكم أخاه أن يغرز خشبة في داره وفي الصحيحين لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له فحذفته بحصاد ففقات عينه ما كان عليك من جناح وفي الصحيحين عن أبي بكر قال قلت يا رسول الله ونحن في الغار لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لابصرنا وفي الصحيح أيضا أن الصحابة قالوا يا رسول الله أن ينطلق أحدنا إلى منا ومذاكيره تقطر منيا وفي الصحيح أيضا أنه قال لا يضربن أحدكم مرأته ضرب العبد ثم يجامعها بالليل وفي الصحيحين أنه قال لا يزال أحدكم في صلاته ما دامت الصلاة تحبسه وفيهما ايضا أنه قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث وفي الصحيحين عنه أنه قال لا يصمن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده وفيهما أنه قال لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا وفيهما أنه قال السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه وفي الصحيحين أنه قال يكون كنز أحدكم يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمه لا ألف أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء لا ألف أن أحدكم يجيء, أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح لا ألف أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق لا ألف أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت وفيهما أنه قال أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام وفيهما أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضرج نزل به وفيهما أنه قال لقاب قوس أحدكم في الجنة خير مما تطلع عليه الشمس أو تغرب وفيهما أنه قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف وفيهما أنه قال يضحك الله إلى رجلين ليقتل أحدهم الآخر يدخلان الجنة وفيهما أنه قال إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة بعشر أمثالها الحديث وفيهما أنه قال يعقد الشيطان على قفية رأس احدكم اذا نام ثلاث عقد وفيهما انه قال اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من اسفل منه وفيهما في حديث داود فذهب الذئب بابن احدهما وفيهما انه قال نعم مال أحدهم يحسن عبادة ربه وينصح لسيده وفيهما اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يجهل وفي لفظ اذا اصبح احدكم صائما وفيه فإن شاتبه أو قاتله أحد فليقل إني صائم وفيهما عن أبي هريرة اقتتلت مرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر وفيهما عنه صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد وفيهما عنه أنه قال إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وفي مسلم إذا ثوب بالصلاه فلا يسعى إليها أحدكم وفي الصحيحين عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسب أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه وفي الصحيحين عن أبي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم مصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس الوجه الثاني أن الاستدلال بالقرآن إنما يكون بحمله على لغة العرب التي أنزل بها بل قد نزل بلغة قريش كما قال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا باللسان قومه وقال بلسان عربي مبين فليس لأحد أن يحمل ألفاظ القرآن على غير ذلك من عرف عام واصطلاح. خاص بل لا يحمله إلا على تلك اللغة. فإذا كان أهل الكلام من قد اصطلح في لفظ واحد والأحد والجسم وغير ذلك من الفاو على معنى علوها بها إما من المعنى اللغوي أو عام أو مغاير الله لم يكن له أن يضع القرآن على ما وضعه هو بل يضعه بل يضع القرآن على مواضعه التي بينه الله لمن خاطبه بالقرآن بلغته. وماذا فعل غير ذلك كان تحريفا للكلم عن مواضعه ومن المعلوم أنه ما من طائفة إلا وقد تصطرح على الفاظ يتخاطبون بها كما أن من المتكلمين من يقول الأحد هو الذي لا ينقسم وكل جسم منقسم ويقول الجسم هو مطلق المتحيز القابل للقسمه حتى يدخل في ذلك الهواء وغيره لكن ليس له أن يحمل كلام الله وكلام رسوله إلا على اللغة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بها أمته وهي لغة العرب عموما ولغة قريش خصوصا ومن المعلوم المتواجر في اللغة الشائع بين الخاص والعام أنهم يقولون دخم واحد وذينار واحد ورجل واحد ومرأة واحدة وشجارة واحدة وقرية واحدة وثوب واحد وشهرة هذا عند أهل اللغة شهرة سائر ألفاظ العدد فيقولون رجل واحد ورجلان اثنان وثلاثة رجال وأربعة رجال وهذا من أظهر اللغة وأشهرها وعرفها فكيف يجوز أن يقال إن الوحدة لا يوصف بها شيء من الأجسام وعامة ما يوصب بالوحدة في لغة العرب إنما هو جسم من الأجسام وتعريف هؤلاء لللفظ الواحد كتعريفهم للفظ المثل كما نذكره إن شاء الله الوجه الثالث أن أهل اللغة قالوا اسم الأحد لم يجي اسما في الإثمات إلا لله لكنه مستعمل في النفي والشرط والاستفهام كقوله تعالى في نفس السورة التي ذكرها ولم يكن له كفوا أحد وكقوله تعالى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه أحدا وقال وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكونون عليه لبدا قل إنما ربي ولا أسرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولا أجد من دونه ملتحدا وقال تعالى قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أسرك بربي أحدا وقال وما لأحد عنده من نعمة تجزى وقال تعالى ولا يلتفت منكم أحد ومضح وفي الصيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا أحد أغير من الله وفي السنن من غير وجه أنه قال لا ألفين أحدكم متكئا على أريكاته ياتيه الأمر من أمره مما امرت به أو نهيت عنه فيقول بيننا وبينكم كتاب الله وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتبت له مئة حسنة وحط عنه مئة سيئة وكانت له حرز من الشيطان يومه حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد عليه وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة خطب الناس فقال إن الله حوس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمسلمين وإنها لم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي وإنما أحلت لي ساعة من, ساعة من نهار وفي رواية فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إنما أحله الله لرسوله ولم يحلها لك وفي الصحيحين أيضا عنه أنه قال أحلت لنا الغنائم ولم تحل لأحد قبلنا وقال النابغه وقفت فيها أصيلالا أسائلها عيد جوابا وما بالربع من أحده إلا الأوارية لأيا ما أبينها والنؤي كالحوض بالمظلومة الجلد فلو كان لفظ الأحد لا يقع على جسم أصلا لكان التقدير ولم يكن ما ليس بجسم كفوا له وهذا عنده ليس إلا الجوهر الفرد عند من يقول به فيكون المعنى لم يكن الجوهر الفرد كفوا له واما سائر الموجودات فلم ينف مكافأتها له ولا أشرك بربي ما ليس بجسم ولن يجيرني من الله ما ليس بجسم ومعلوم أن عامة ما يعلم من المخلوقات القائمة بأنفسها هي أجسام كأجسام بني ادم والارواح تدخل في مسمى ذلك عند عامة المسلمين وإن لم تدخل عند بعضهم ومن المعلوم أن الله لم ينهى عن أن يشرك به ما ليس بالجسم فقط بل نهيه عن أن يشرك به يشرك به الأرسام أيضاً لا سيما وعامة ما يشرك به من الأوثان والشمس والقمر والنجوم إنما هي أرسام وفي السور حديث أبي بكر الصديق لما سألنها أبو برزة في قتل بعض الناس فقال إنها لم تكن لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أنه على عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يدخل أحداً لن ي لن يدخل أحداً منكم عمله الجنة وفي لفظ لن ينجو أحد منكم بعمله وفيهما أنه قال غزل أبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل ملك مضاع مرأت وهو يريد أن يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها ولا أحد اشترى غنم أو خلفات وهو ينتظر أولادها وفيهما أنه قال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان وفي الصحيح أن الأقرع بن حابس قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا وفي الصحيح أنه قال لا يدخل أحد لا يدخل النار أحد بايع تحت شجرة الوجو الرابع أن قوله لأن الجسم أقله أن يكون مركبا من جوهرين هذا إنما يتم على رأي المثبتين الجوهر الفردي وإلا فنفات عندهم الجسم في نفسه واحد بسيط ليس مركبا من الجواهر المنفردة وهذا المصنف قد صرح في اشرف كتبه عنده أن هذه المسألة متعارضة من الجانبين وهو لما أقام دلته على إثبات الجوهر الفرد في هذا الكتاب في مسألة المعاد وزعم أنها قاطعة ثم ذكر المعارضات قال في الجواب أما المعارضات التي ذكروها فعلم أن نميل إلى التوقف في هذه المسألة بسبب تعارض الأدلة فإن إمام الحرمين صرح في كتاب التلخيص في أصول الفقه أن هذه المسألة من محارات العقول وأبو الحسين البصري وهو أحذق المعتز التي توقف فيها فنحن أيضا نختار التوقف فإذا لا حاجة منا إلى الجواب عما ذكروا فإذا كان أذكى المتأخرين من الأشعرية النافية للصفات الخبريه وإمامهم وهو أبو المعالي وأذكى متاخري المعتزله وهو أبو الحسين وابن الخطيب إمام متبعيه توقفوا في كون الجسم هل هو مركب من الجواهر المنفردات التي لا تنقسم أم ليس مركبا منها كانت هذه المقدمة التي استدل بها مما لا يعلم صحتها مما لا يعلم صحتها أفاضل الطوائف المتبوعين الموافقين له فقوله بتسليمهم ذلك حجة فاسدة وأقل ما في ذلك أن هذه المقدمة ممنوعة فلا يسلم له منازعوه أن الجسم أقله أن يكون مركبا من جفرين والنزاع في ذلك بين أهل الكلام بعضهم مع بعض وبين المتفلسفة أيضا مشهور وهو لم يذكر حجة على كونه مركبا فلا يكون قد ذكر دليلا أصلا فإن قيل نفات الجوهر الفرد يقولون إنه يقبل التقسيم والتجزيء إلى غير غاية فما من جزء إلا وهو يحتمل التقسيم فيكون عدم الوحدة في الجسم أبلغ على قولهم قيل هؤلاء إن قالوا إن الأفضل واحد لا يقال إلا على ما لا يقبل القسمة وعندهم كل شيء قابل للقسمة فهذا اللفظ عندهم ليس له مسمى معلوم منتفق عليه اصلا. إذ مورد النزاع فيه من الخفاء والنزاع ما لا يصلح أن يكون اللفظ مختصا به إذ اللفظ المشهور بين العامة والخاصة لا يكون مسماه ما قد تنازع الناس في إثباته ولا يعلم إلا بدقيق النظر إن سلم ثبوته وأيضا فهؤلاء يصرحون بأن الجسم في نفسه واحد بسيط ليس مركبا من جوهرين ولا من جواهر وإذا كانوا يصفونه بالوحدة ويمنعون أن يكون مركبا لا من جوهرين امتنع أن تصح هذه الحجة على أصلهم فهذه الوجوه الأربعة تبين بطلان ما ذكره من دلالة اسم الأحد على نفي كونه جسما الوجه الخامس أن الجسم إما أن يكون مركبا من الجواهر المنفردة وأقل ما يترك منه جوهران أو لا يكون فإن كان الأول صحيحا أبطلت الحجة الثانية التي ذكرها على نفي كونه جوهرة، فإنها مبنية على أن الجسم ليس أقله أن يكون مركبا من جوهرين وإن كان باطلا فصلت هذه الحجة التي نفى بها كونه جسما فثبت بطلان إحدى الحجتين وبقيت الحجة الثالثة التي ذكرها لنفي الجوهر الفرد وسنتكلم عليها إن شاء الله وذلك أن الجسم إن كان أقله مركبا من جوهرين فالجوهر ليس بمنقسم بل هو فرد فلا تصح تلك الحجه وإن لم يكن أقله مركبا من جوهرين بطلت هذه الحجه فبطلت إحدى الحجتين إما التي نفى بها التجسيم أو التي نفى بها الجوهر ويلزم من بطلان أحدهما بطلان الأخرى الوجه السادس أن يقال ما ذكرته في منع الجوهر الفرد وأن كل متحيز فهو منقسم قد اعترفت بأن هذه الحجة مكافئة لنظيرها ولم تعلم الحق في ذلك ثم يقال قولك وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد هذا لا يصح على قول هؤلاء فإنهم يقولون الجسم واحد في نفسه كما أنه واحد في الحس. وهو واحد متصل ليس مركبا من الجواهر المنفردة فيصفونه بالوحدة وإن قالوا إنه قابل للانقسام فقبوله الانقسام عندهم لا يمنع وصفه بالوحدة عندهم وتسميتهم إياه واحدة بل, يصفونه بل يصفون بالوحدة ما هو أبلغ من ذلك فيقولون واحد بالجنس وواحد بالنوع وواحد بالشخص الوجه السابع أن يقال قولك وثبت أن كل منقسم فهو ليس بأحد لم تذكر على هذا دليلا أصلا لا بينة ولا شبهة وهو لم يذكر قبل هذا إلا أن الجسم مركب من جوارين وقال وذلك ينافي الوحدة وتلك أيضا دعوة لم تقم عليها دليلا ولو ثبت ذلك فيما هو مركب بالفعل لم يثبت فيما هو قابل للقسمة فإن هذا ليس فيه من التعدد ما في ذلك المركب فكيف إذا لم تذكر حجة على شيء من ذلك فأين هذا الثبوت الذي أحال عليه والشيء له يقال فيه ثبت إلا إذا كان معلوما بالبديهة أو قد أقيمت عليه حجة الوجه الثامن أن طوائف كثيرة من أبناء جنسك المتكلمين من الأولين والآخرين يقولون إنه لا موجود إلا جسم أو ما قام به أو لا موجود إلا الجسم فقط وأنه لا يعقل موجود إلا كذلك فهؤلاء عندهم إذا فسرت الأحد بما ليس بجسم ولا جوهر يقولون لك فسرته بالمعدوم مثل أن تفسره بما ليس بخارق ولا مخلوق أو تفسره بما ليس بقديم ولا محدث فتحتاج أولا أن تثبت وجود موجود غير الجسم ليمكنك تفسير لفظ الأحد به وإذا كانت حجتك منقوفة على هذه المقدمة فلو ثبتت هذه المقدمة استغنيت عن هذه الأدلة التي ذكرت أنها سمعية لا تتم الوجه التاسع أن يكون لفظ الأحد لا يقال على الجسم والجوهر ليس نصا في اللغة ولا ظاهرة بل إن كان صحيحا فإنما يعلم بهذه المقدمات الخفية التي فيها نزاع عظيم بين أهل الأرض ومعلوم أن إفهام المخاطبين بمثل هذه الطريق لا يجوز وليس هذا من البلاغ المبين الذي وصف الله به الرسول وقد وصف كتابه بأنه بيان للناس وليس هذا من البيان في شيء لا سيما والقوم كانوا يستعملون لفظ الواحد والأحد في كلامهم وهم لا يعلمون إلا الجسم أو ما قام به لا يطلقون هذا اللفظ إلا على ذلك فإذا قصد بهذا اللفظ أن يبين لهم أن معناهما لا يكون جسما كانوا قد خوطموا بنقيض معنى لغتهم ولو فرض أن لغتهم لا تنفي هذا فهي لا تدل عليه بالمطابقة ولا بالتضمن ولا بالالتزام الظاهر بل بلزوم خفي لا يصبح مثله لدلالة اللفظ فإنه يحتاج أن يقال لهم لفظ الأحد والواحد ينفي العدد فهذا ظاهر ثم يقال لهم وكل ما ترونه وتعلمونه من الموجودات فليس هو واحده لأنه يميله ليست بيساره وأعلاه ليس هو أسفله وكل ما تميز منه شيء عن شيء فليس هو بواحد ولا أحد ومعلوم أن هذا لا يقطر ببال عامة الخلق بل لا يتصورونه إلا بعد كلفة وشدة وإذا تصوروه أنكرته فطرتهم وأنكروا أن يكون هذا هو لسانهم الذي خوطبوا به واستلزم ذلك أن يقال الشمس ليست واحدة والقمر ليس واحدة وكل كوكب من هذه الكواكب ليس واحدة وكل سماء من السماوات ليست واحدة وكل إنسان ليس بواحد وكل عين ويد ورجل وحاجب وأنف وسل وشفة ورأس وشجرة وغرقة وثمرة وغير ذلك ليس بواحد إذ هذا جميعه يميز جانب منه عن جانب وأعلاه عن أسفله الوجه العاشر أن هذه الحجة يحتج بها نفات الصفات بأسرها الذين يقولون ليس لله علم ولا قدرة ولا حياة فإن تعدد الصفات يمنع أن يكون الموصوف بها أحدا وينافي الوحدة لأن هناك عددا من الصفات والوحدة تنافي العدد ولهذا احتج الجهمية المحضة بهذه الحجة كما ذكره الإمام أحمد وغيره وهذا المستدل هو ممن يثبت الصفات في الجملة ويقول بإثبات الصفات السبع من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة فإن كانت هذه الحجة صحيحة لازم إبطال مذهبه ذاك وإن كانت باطلة لزم بطلان هذا الاستدلال وما كان جوابه عن استدلال نفادي الصفات مطلقا بها كان جوابا لمنازعيه في إثبات العلو وما يتبعه بل ذلك يبطل استدلاله بذلك على المجسمة المحضة الوجه الحادي عشر أن يقال أعظم الناس نفيا للصفات غلاة الفلاسفه والقرامطة وإمتهم من المشركين الصابئين وغيرهم وهم لا بد إذا اثبتوا الصانع أن يثبتوا وجوده ويثبتوا أنه واجب الوجود غير ممكن الوجود وأنه ابتدع العالم سواء قالوا سواء قالوا إنه علة أو والد أو غير ذلك فمسمى الوجود ان كان هو مسمى الوجوب لزم أن يكون كل موجود واجبا بنفسه وهو خلاف المشهود بالإحساس وإن كان هذا المسمى ليس هذا المسمى ففيه معنيان وجود ووجوب وليس الوجوب مجرد عدم إذ هو توكيد الوجود والعدم المحض لا يؤكد الوجود فإن كان لفظ الأحد والواحد يمنع تعدد المعاني المفهومة الثبوتية بالكلية كما يزعم ابن سينا وذبوه من مرتدة العرب المتبعين لمرتدة الصابقة أنه إذا كان واحدا من كل وجه فليس فيه تعدد من جهة الصفة ولا من جهة القدرة ويعبر عن ذلك بأنه ليس فيه أجزاء حد ولا أجزاء كم من لازم أن يكون الوجوب والوجود والإبداع معنا واحد وهو معلوم الفساد بالبديهة وإن كان هو في نفسه متسما بالأحد والواحد مع ثبوت هذه المعاني المتعددة علم أن هذا الاسم لا يوجبنا في الصفات بل هو سبحانه أحد واحد لا شبيه له ولا شريك وليس كمثله شيء بوجه من الوجوه وكذلك هو أيضا ذات وهو قائم بنفسه باتفاق الخلائر كلهم سائر الذوات وكل ما هو قائم بنفسه يشاركه في هذا الاسم ومعناه كما يشاركه في اسم الوجود ومعناه وهو سبحانه يتميز عن سائر الذوات وسائر ما هو قائم بنفسه بما هو مختص به من حقيقته التي تميز بها وانفرد واختص عن غيره كما تميز بوجوب وجوده وخصوص تلك الحقيقة ليس هو المعنى العام المفهوم من القيام بالنفس ومن الذوات كما أن خصوص وجوب الوجود ليس هو المعنى العام المفهوم من الوجود فسواء سمى فسواء سم المسمي هذا تعبادا أو تركيبا أو لم يسمه هو ثابت في نفس الأمر لا يمكن دفعه والحقائق الثابتة لا تدفع بالعبارات المجملة المبهمة وإن شنع بها الجاهلون الوجه الثاني عشر قوله إن مثبتة الجوهر الفرد يمكنه الاعتجار بهذه الآية على نفي كونه جوهرا فردا من وجه اخر وهو أن الأحد كما يراد به نفي التركيب والتأليف في الذات فقد يراد به نفي الضد والند ولو كان تعالى جوهرا فردا لكان كل جوهر فرد مثالا له وذلك ينفي كونه أحدا وأكد هذا الوجه بقوله ولم يكن له كفوا احد ولو كان جوهرا فردا لكان كل جوهر فرد كفوا له يقال هذه الدلالة مشتركة بين جميع الناس نفات الجوهر غيرهم فكل أحد يمكنه من ذلك ما أمكن هؤلاء وأيضا فالمطلوب بهذا الدليل وهو نفي كونه جوهرا فردا أمر متفق عليه بين خلائق كلهم بل هو معلوم بالضرورة العقية أن رب السماوات والأرض ليس في القدر بقدر الجوهر الفرد فإنه عند مثبته أمر لا يحسه أحد من حقارته فهو أصغر من الذرة والهباءة وغير ذلك فكيف يخطر ببال أحد أن رب العالمين بهذا القدر حتى يحتاج هذا إلى دليل على نفيه ولا ريب أن كونه واحدا يمنع أن يكون له شبيه وكذلك قوله ولم يكن له كفوا أحد يمنع الكفأ فيمتنع أن يكون من الجواهر المتماثلة لكن هذه الدلالة إنما تتم إذا كانت الجواهر المنفردة متماثلة في حقائقها الوجه الثالث عشر قوله وإذا ثبت أنه ليس بجسم ولا جوهر وجب أن لا يكون في شيء من الأحياز والجهات يقال له هذا مما ينازعك فيه كثير من أصحابك وغيرهم من متكلم الصفاتية ويقولون قد يكون في الجهة ما ليس بجسمه وهذا هو الذي سلمته لهم في اشرف كتبك وهو نهاية العقول قال المسألة الثالثة في أنه تعالى ليس في الجهة وقبل الخوض في الاستدلال لا بد من البحث عما لا يكون جسما هل يعقل حصوله في الجهة أم لا فإن لم يعقل حصوله كانت الدلالة على نفي الجسمية كافية في نفي الجهة قال وزعم من أثبت الجهة ونفى الجسمية أننا نعلم بالضرورة اختصاصها الأكوان بالجهة المخصوصة مثل الكون القائم في أعلى الجدار والكون القائم باسفله ولا يضرنا في ذلك ما يقال الأكوان إنما تحصل في الجهات على طريق التبعية لمحلها لأننا نقول الحصول في الجهة أعم من الحصول في الجهة بالاستقلال أو التبعية وتسليم الخاص يتضمن تسليم العام فإذا سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات على سبيل التبعية فقد سلمتم اختصاص الأكوان بالجهات ومتى ثبت ذلك ثبت أنه لا يلزم من كون الشيء جسما نفي اختصاصه بالحيز والجهة قال وإذا ثبت ذلك وجب علينا بعد الفراغ من نفي الجسمية عن الله قامة الدليل على نفي حصوله في الحيز والجهة ثم احتج على ذلك بما تكلمنا عليه في موضوعه لما ذكرناه فهذا الكلام وإن كان لمن قال بالأول أن يقول يلزم النفي من نفي كون الشيء جسما أو قائما بجسم النفي اختصاصه بالحيز والجهة لكن المقصود هنا أن كثيرا من الصفاتية أهل الكلام كابي محمد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن الأشعري وغيرهم من أئمة الصفاتية المتكلمين من يقول ليس بجسم ولا جوهر ويقول مع ذلك إنه فوق العرش كما قرروه في كتبهم لكن من هؤلاء من يطلق لفظ الجهة ومنهم من لا يطلق لفظ الجهة ولفظ الحيز وهذا قول طوائف من الفقهاء أهل المذاهب الأربعة ومن الصوفية والحديث وغيرهم يجمعون بين نفي الجسم وبين كونه نفسه فوق العرش ينتهي هنا مجلسنا هذا نلقاكم على خير بإذن الله في مجلسنا آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته